فهم المقاصد والمعاني فتدبروا اياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فتلوا المفصل والمسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأحبة كنا نتكلم في اللقاء السابق حول قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وكان حديثنا منصبا على الشورى في الإسلام وظهر لنا أنها بنص القرآن الكريم موجودة ومذكورة في القرآن والشورى أمر شرعي واجب الالتزام وكنا أيضا نتحدث عن الشرع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن مواقفه واستشاراته لأصحابه في غزوة بدر في غزوة أحد أيضا استشار أصحابه قبل مقدم الكفار في أن يظل في المدينة أو يخرج لملاقاتهم في أحد أحد وأشار عليه الشباب والذين لم يشهدوا موقعة بدر بأن يخرج إليهم وأشار بعض الناس منهم عبد الله بن أبي بأن يبقى في المدينة وعلى أي حال هو لما أشار وجد الأغلبية والأكسرية ترى أن يخرج إليهم لملاقاتهم نزل على رأي الأكسرية صلى الله عليه وسلم نعم في صلح الحديبية شاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أيضا فيما قال له إن احنا نميل على أولادهم زرار المشركين زررية قال له أبا بكر يا رسول الله إنا جئنا معتمرين ولم نأتي محاربين ووفقه النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن ده في السنة العملية السنة القولية اختير جدا احاديث كثيرة جدا تنص على الشورى وتحس عليها وتحض عليها والشورى ليست في المعارف فقط انما في كل امور المسلمين ولذلك الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الاحكام وهي ضرورية وفضلها عظيم يقول أعربي ما غبنت قط حتى يغبن قومي غبن يعني ظلم أو ظرح كرامته أو انهزم في لقاء مع عدائه قيل وكيف ذلك قال لا أفعل شيئا حتى أشورهم إذن خائراء رأيهم فالذي يحدث لي يحدث لهم والذي يحدث لهم يحدث لي فإذا غبنت غبنوا وإذا فستفازوا ولقد أحسن القائل أيضا شاور صديقك في الخفي المشكل وقبل نصيحة ناصح متفضلي شاور صديقك آه شاور إنسان بوحده ما يقدرش يعرف الحقي حيانا لوحده شاور صديقك في الخفي المشكلي واقبل نصيحة ناصح متفضلي فالله قد أوصى بذلك نبيه في قوله وشاورهم وتوكلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتماً شاعر اخر يقول وان باب امر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه المصطفى عليه الصلاة والسلام يحض على المشورة فيقول ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ويقول ايضا ما شقي عبد بمشورة وما سعد باستغناء اللي يستغني عن رأي الناس ويعتد برأيه هو ما يسعدش أبدا وإذا استشار لا يشقى أبدا بعض الحكماء يقولون شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما دفع فيه غاليا وأنت تأخذه مجانا وجرب وتعب وشاف واتلطم حتى وصل الى هذا الرأي الصحيح الحقيقي انت بتاخده مشافي بتاخده بدون تمر انما هو خده بالمعاناة سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جعل الخلافة وهي اعظم الامور واعظم النوازن شورى والامر معروف الإمام البخاري يقول كان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها وآحسنها فسنشاور مين نشاور من يقول سفيان السوري قضي الله تبارك وتعالى عنه ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله مش أي واحد تشوره واحد يحصر رك يصن أمانتك يخلص لك يكون يحبك ويحب الله سبحانه وتعالى ويحبك في الله ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى ولذلك ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضر لهم وينزل بهم إذن إحنا معنا دلوقتي بحث عن صفة المستشار نستشير من؟ نستشير من؟ لا يمنع أن يستشير الرجل أولاده لا يمنع أن يستشير الرجل زوجه وتستشير الزوجة زوجها ويستشير الأخ وأخاه ويستشير الرئيس مرؤوسيه في العمل في أي شيء لابد أن تكون طبيعتنا كأمة هي المشورة وهي الشورة وعمرهم شورة بينهم ليس في الحروب فقط ولا في عظائم الأمور فقط إنما الشورة في كل شيء كبير الأمور وصغيرها عظيم الأمور وبسيطها إنما يحدده بقى في النوازل صفة المستشار يقول لك إن كان في الأحكام لابد أن, أن تستشير عالما دينا عالما دينا والأحكام مش أحكام الإسلام بس لا حتى في القوانين عالم بالقوانين لكنه صاحب دين في الهندسة عالم في الهندسة لكنه صاحب دين في الطب عالم في الطب لكنه صاحب دين في القانون في الفلك في اي شيء في الحياة في مصالح العباد في اي شيء وقل يكون ذلك الا في عاقل مدام عالم ادين بعاقل لان الحسن يقول ما كم لدين امرئ ما لم يكمل عقله ولذلك إذا استشار من هذه صفته إنه عالم ودين وأخطأ اجتهد وأخطأ فلا ملامة عليه وده اللي يمتبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فلاه أجران ومن اجتهد فأخطأ فلاه أجر لأنه كان عالما دينا واكتهد خطأ رغما عنه وأيضا من استشاره ذهب إلى العالم الدين المكتهد وقد أخطأ فلا غبر عليه أما إن كان في أمور الدنيا يقولون يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير احنا قلنا في الاحكام والاحكام يدخل فيها من باب اولى الاحكام الشرعية وان كان بقى في الامور الدنيا اللي ذكرنا امسينا لها يبقى عاقل مجرب محب لمن يستشيره حب من يستشيره نعم طبعا هناك بقى صفات كثيرة جدا وأوقات للاستشارة وشروط للاستشارة وهل الاستشارة ملزمة أو معلمة بخوص كثيرة جدا في الشورى لا نريد أن نطيل فيها على حضراتكم ولكننا نسير في نطاق هدي القرآن بإيجاز شديد جدا ولذلك بعض العلماء يقولون عن كيفية الاستشارة إن واجب على الولاعة أن يستشيروا العلماء فيما لا يعلمون وفيما استشكل عليهم من أمور الدين يستشيرون العلماء في كل أمور الدين التي تغمض عليهم وتستشكلوا وأن يستشيروا وجوه الجيش القوات أركان اللي فهمين كويس جدا جدا في أمور العسكرية فيما يتعلق بالحروب ويستشيرون وجوه الناس يعني أولو الرأي فيهم وأولو الخبرة وأصحاب العقول المستميرة في المصالح العامة ويستشير الكتاب والوزراء والعمال في عمارة البلاد ومصالح العباد اذا موضوع الشورى حينما قال رب العزة وشاورهم في الامر اولا حينما قال امر شورى بينهم دعالها سمة من سمات الامة سمة من سمات الامة افرادا وجماعات وأمة كاملة ولما أمر في سورة آل عمران دع لها فريضة وإلى هي واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم حينما استشار في غزوة أحد يخرج للقائهم أو يظل في المدينة وأشاروا عليها أن يخرج مع إن رأيه كان غير ذلك لكنه لبس لأمة الحرب لبس عدة الحرب بعد ما لبسوا خرج لهم كانوا بشعروا فيه بانه ممتعد بعد الشيء انه كان يود غير ذلك فقالوا لي يا رسول الله لا يهم ممكن ننتظر هنا فقال لا ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب ان يخلعها أو أن يرجع مدام خلاص طلع انتهى إذن المشورة والشورة والاستشارة من سمات هذه الأمة ولذلك بالمشورة لا يوجد طاغية لا يوجد ظالم لا يوجد مخطئ لو أن المشورة سادة والشورة طبقة لا يحدث المجتمع أخطاء ولا منازعات لأن الأمر يكون شورى بينهم آه وسيكون آه فيه مصالحهم وفيه مرضاة لله سبحانه وتعالى حتى تشملهم رحمة المولى عز وجل أيها الأحبة نكتفي من الشورى بهذا القبر ونقمن الحديث عن باقي الآية الكريمة ولكن في لقاء قادم نستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قرانه